بِكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَالِكَ وَلِيَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ شهدنا على أنفسنا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغروتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب ظلما وأهلها غافلوا؟